وَملَك لا تؤ مِونَ بالِلاجِ وَرصُول يَذَوكُم للتُؤ مِ بِ رَضِّكم وَقَد أَقَذ مثكَكُم ك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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ آَمَنَ فَأَتَقَمَ مِن قَبْلِ فَتْحٍ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله التسنا والله بما تعملون خبير